بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن رواية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل عمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْتَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّزُ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ يَدَعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ أَنَ بَصْرُهُمْ يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُّخْطِئُونَ إِلَى الدَّاءِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ أَفَا يَوَمٌ عَتِيكَ كَذَّبَتْ وَبَنَى هُوَ قَمَرٌ عِنْ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا Ada aọpawu am ni magxlu bon fan tansid, Fabata na waban sama ibi ma enmunhammir Wafan zowa na lobuy na وحملناه على ذات ألواء ودصر تجريب أعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فعل من مدكر كيف كان أذابي ونذق وَلَقَدْ يَسْفَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَعَلْ مِنْ مُتَّكِرْ كَذَّبَتْ عَابْدٌ فَكَيْفَ كَانَ هَذَابٍ وَنُظُرْ إِنَّا أَرُسَّلَنَا أَلَيْمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَأْسٍ مُسْتَمِرْ تَنْزِعُ ka ha na ajanzu na xli mon kwa Fekaivaana ava bi wanu zo wala kwa di yas na loko ana le zekri famin muddan ki نَوَاحِدًا نَتَّبِعُ نَتَّبِعُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُقَطٍ أَهُلِقَ يَنْذِكُرُ عَنَّا هِمْ بَيْنَنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ نَشِرَ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ نشر. إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَاتِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَّقِبِهُمْ وَاسْطَبِيرٌ وَنَبِّئُهُمُ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فَنَادَوْ صَائِبًا فَتَآطُوا فَأَقَرْ كيف كان عذابي ونذر ان ارسلنا اليهم صيحه واحده فكانوكاش من محتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قومه طيم إِنَّا أَرْسَلَنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبَ لِلَّهَ آلَ لُوْطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِثَأَرْ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجَزِي مَنْ شَكَرْ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ هَٰؤُلَاءِ فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر ولقد جاء هاد فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من نائكم أم لكم براءة في الزبر هم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساءة موعدهم والساءة أدهى وأمر إن المجرمين في ظلال وسعر يوم يسعبون في النير على وجوههم ذوقوا ما استثقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أرنا إلا واحدة كان محل بالبطر ولقد احلكنا اشياعكم فهل من مذكّر وكل شيء فعلوه في الظبر وكل سوء وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مقتدر